فلا مغسل لهم من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا إله إلا هو فأن لا إله إلا هو فأن تأفكوا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 والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولائك هو يبور والله خنقكم من تراب والله خنقكم من تراب ثم من نطفه ثم من نقطه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من أثا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عمره ولا يقص من عمره إلا إلا في كتاب. ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وجعل بينهما ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخلجون حلية تلبسونها وَتَارَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ تَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يولج اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَشَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمٍ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 يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله أنتم الفقراء الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد إياه شئ يذهبكم ويعتبي ما شاء يذهبك الله بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وزارة وزر أخرى ولا تزروا وزارة وزارة أخرى ويدعم متقنة إلى حمل لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إن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 ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يسلو الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن مِنْ أمة إلا خلا فيها نذير وَإِنَّكَذِبُوا كَفَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبْرِ وَبِالْزُّبْرِ وَبِالْكِتَابِ وَبِالْزُّبْرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوالها ومن الجبال جلد بيض وحمر مختلف ألوالها وحمر مختلف ألوانها وغرابي مسودة ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه وكذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الله من عباده العلماء. كتاب اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآَنَفُوا وَآَنَفُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي نصلفنا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالِمٌ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات لا تعدني ادخنونها يحلون فيها من اساور من ذهب ونؤن والباسهم فيها حرير ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله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 وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل لنا دار المقاما الذي أحل دار المقاما لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب الذي احننا دار المقامه من فضل لا يمسنا فينا نصب ولا يمسنا ولا يمسنا فينا لهوما والذين كفروا له النار جننا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور والذين كفروا له النار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطلخون فيها ربنا أخرجنا وهم يصطلخون فيها ربنا امي اصلا في يا ربنا اخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا الغير الذي كنا نعمل ما يتذكر في ما تذكر وجاءكم النذير تذوقوا ثمان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 فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم من دربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خنقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إِيَّاعِرُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَتَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَ إِنْ أَنْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقَاسَ مُوَالِي اللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِذَا نذير نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ وَأَقَاسَ مُوَالِي اللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِذَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرُ مَا زَادَهُمْ نُفُور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 إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابا ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا